أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم مع القراء مفتاح بن محمد السلطني صلاح بوخاطر أحمد خليل شاهين فارس عباد والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ مفتاح بن محمد السلطني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 هناك مما من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا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 وَلَ نُ نَبِّئَّينَ كَفَروا بِمَا عملِلُ وَلَنُذيقَّهُم مِن عَذاَابِ غَل وَإذاأَن عَمْنَ على الإِن سَانِي أَعْرَبَ وَنَآ بِجانَبِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَ إِ عَر قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِنَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّا رحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون مِنْهَا ويعلمون أنها الحق ألا إن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 إِ اللهَّه غَفُور شَكُور أَمْ يَقولُُوا نَفْتِرَ عَى اللَّه كَذِبَا فَإ يَشَ إِلَّهُ يَخْتِمْ علىى قَللبِك وَيَمْحُ اللَّهُ الباطِلَ وَيُحقُ الْ الحَقََّّ بِكَلِماتِ إِهُ عَمُم بِذاتِ الصدور وَهُوَ ال الذي يَقَبَلُ التَّوْبَة عَنْ عبَادِهِ وَيَعْفُوا عنن السَّّئاتِ وَيعلَمُ مَا تَففعللون وَيَسْتَجبُ الذي نَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ وَيَزيدهُم مِ فَضلِّ وَْكَافِرُونَ لَهُمْ عذاَابُ شَددَ